إِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَادِلُ أَبُو رَحْمَانَ الرَّقِيبُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ قال الذين ذلك <تحدث> نحمدك ربك ورجتك ان نه كنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اللهم اصمدني لن يالي لو انا ممنون لك ولن نرجو